عند الكلام عن توحيد الربوبيه قلنا كده قلنا التوحيد يعني ايه توحيد اه في المعنى اللغوي في نظر الكلمه حول انفراد الله الانفراد بتدور الكلمه حول الانفراد وشرعا افراغ الله عز وجل بما يختص به يخرج به عز وجل بما يختص به وتكلمنا عن أول نعم أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية وقلنا معنى كلمة الرب يعني المالك أو السيد المطاع الامر الناهي المربي بالنعم إلا غير ذلك من معاني في اللغة وقلنا أي هذه المعاني ينبغي لله عز وجل أن كلها ينبغي لله عز وجل طيب حقيقة التوحيد, التوحيد الربوبية أيه معناه إيه معنى كيف, كيف أكون موحدا توحيد ربوبي كيف أحقق هذا النوع من أنواع التوحيد قلت هذا اسمه توحيد علمي خبري خبري لأنه مصدر الخبر الآيات اللي جات بتخبرك عن حقائق علمي يعني المطلوب منك أن تعلمه وتعتقده يبقى كيف أحقق توحيد ربوبي أن أعتقد بقلبي اعتقادا جازما اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو المتفرد بمعاني الربوبية قلنا ثلاث معاني رئيسية يشتملها هذا النوع من أنواع التوحيد معنى الأول أن الله عز وجل متفرد بأفعال الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك متفرد لا شريك له فيها سبحانه وتعالى والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالملك والملك التام المعنى الثالث أن الله عز وجل متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع سبحانه وتعالى وقلنا الكلام عن أدلة هذا النوع من أنواع التوحيد التوحيد الربوبيات كأدلة من القرآن وأدلة من السنة وقفنا عند دلالة العقل يقول المصنف جيم دلالة العقل دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبيات وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدال التي عليه وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقا يعني عايز أقول من الأدل على توحيد ربوبية زي الآيات اللي أتينا بها والأحاديث دليل العقل ما معنى دليل العقل يا إخواني؟ يعني هذا الأمر يشترك فيه العقلاء بغض النظر عن دينهم يعني أي عاقل يصل إلى هذه الحقيقة ولذلك كثير من المشركين كانوا بيقر بهذا النوع لو نوع التوحيد الرهورية او لو شئت صدقا ودقة في العبارة فقل يقر بأكثر معاني هذا النوع من التوحيد كان لأي عاقل من خلق السماوات والأرض؟ يقول خلقها الله سبحانه وتعالى او خالق عظيم من غير جنس البشر الذي يرى لان خلق السماوة والارض اكبر من خلق الناس فمستحيل بشر يخلق حاجة اكبر منه ده مسألة عقلية منطقية ومستحيل تكون تخلقت لوحدها ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ادي معنى كلمة دلالة العقل يعني اي انسان عاقل حتى لو مش مسلم هيصل الى هذه الحقيقة عشان كيقول فيه طريقان استخدمهم القرآن تكلمنا في مرة السابقة ان القرآن لما استخدم هذه الـ الآيات الـ الآيات للقرآن ليست آيات صماء لا معنى لها الآيات دي فيها الأدلة العقلية وفيها المحاورات والمجدلات ويكفينا حجة أن هذا القرآن قال الله عز وجل فيه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فكانت تقوم به الحجة على غير المسلمين يقول الطريق الأول النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بدلالة الأنفس ودلالة ودلالة لغة فيها فتح الدال وكسرها دل لغتان يعني دلالة ودلالة والكسر أشهر كما قال النووي رحمه الله النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف بدلالة الأنفس فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له كما قال تعالى وفي أنفسكم فلا تبصرون وقال تعالى ونفس وما سواها ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صمع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق المطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة أو يحول العلقة إلى مضغة أو يحول المضغة عظاما أو يكسو العظام لحما. مثال اي واحد يستطيع فينا ان يراه المني اللي هي النطفل, النطفل هي المني الذي يسلمي الانسان فلو نظر الى هذا المني الماء المهين يعني ماء حقير يستقذر منه وغير نظيف وهذا الماء المهين ينظر فيه الانسان ويتذكر شكله جيدا ماشي والانسان بقى اللي عنده اطفال او رزق لابناء ينظر للطفل من الاطفال دولا ويقول بقى كده هذا الطفل كان من هذا الماء المهي أو ينظر إلى نفسه ويقول هذا الإنسان المكتمل كان من هذا الماء المهي وفي أنفسكم أفلا توصروا هذا معنى دلالة النفس أو دلالة الأنفس تدل نظر في النفس هذا من الجهل الجسمية أو الحسية لانت ترى النظر للنفس من جهة الأمور المعنوية في نفوس خيرة نفوس الصالحين والأولياء والأبرار والعلماء والمجاهدين دين فوس تبدعك تثأمل أميه كيف أن هذا إنسان يملك كل هذا القدر من العلم أو يملك كل هذا القدر من الزهد أو يملك كل هذا القدر من الورع أو يملك كل هذا القدر من الكرم سبحان الله إلا أودع في هذا الإنسان الأصدق القتل و أخلق من مأهن أدم طبيعي زي يكون فيه نفس هذه الصفات والعكس كيف أن إنسان فيه هذا الشر وفيه هذا السوء كيف إن إنسان فيه معاني من معاني البغض للدين ومعاني الحرب لرب العالمين سبحان الله الأودع في النفس مثل هذا فهذه دلالة الأنفس بالمعنين معنى الظاهر والمعنى الحسي والأمور المعنوية ليه الصفات المعنوية طريق الثاني النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف بدلالة الآفاق وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى بلى كفى به سبحانه وتعالى الآفاق جمع أفق والأفق بالمعنى الآية دي فيها تفسيرا للعلماء تفسير الأول أنها نزلت في أهل بد في مشرك مكة وأن الله عز وجل توعبهم وقال سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في فتح البلدان بعد ذلك وما كانوا مضطهدين النبي عليه الصلاة والسلام والطائفة المؤمنة التي معهم فالضع رجل يقول سنريهم آياتنا في الأفاق أي بعد ذلك ستفتح الأفاق وتفتح البلدان وفي أنفسهم أي سيقتلون يوم مبدر وذات أحد التفسيرات التفسير الثاني وهو الأشهر وهو تفسير الظاهر في الآية سنريهم آياتنا في الآفاق جمع أفق الأفق منتهى مد البصر بصك في السماء أو في كل اتجاه دي اسمه آفاق الله عز وجل في هذه الفئة خلق السموات وخلق الأرض وخلق النجوم والجبال والبحار والشجاء والأشجار وغير ذلك كلها من الأمور الدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وأن تأمل الآفاقة وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اجتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اجتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحال وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مددرا لشؤونه وكلما تدبر العاقل يبقى الكلام هنا فيما يتعلق بالعقل كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق لغاية حقيقية وبالحق ما خلقت باطلا قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر الله به عن نفسه وأدلة على وحدانيته وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية دول كانوا بينكروا أن لهذا الكون خالقا وعشان تعرف أن النفس البشرية هي النفس البشرية شوفنا أيام أبي حنيفة كان في القرن الأول في نهاية القرن الأول يعني وتيجي بعد كده المظرية الشيوعية لنظرية المادية الجدلية اللي برضو قولوا لا إله والحياة مادة وينكروا الأمور لذلك هي النفس البشرية مواطن السوء فيها وحدها وبتتكرر ذلك لقول ان الفكر لا يموت بموت أصحابه الفكر لا يموت بموت أصحابه فهؤلاء بنفوسهم الغير سوية السيئة إيه اللي حصل بعيزين ينكروا أن يكون هناك خالقا لهذا الكون وكان أبو حنيفة رحمه الله عالما ربانيا أبو حنيفة كان مشتهر بالعبادة والزهد فضلا عنه كان صاحب الزهن متقد متقد فيقول أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسوا بنفسها وترجع كل ذلك من غير أن يديرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صمعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه سبحانه وتعالى وتفرده يبقى دول ثلاث دلالات على توحد ربيع نحن نضيف دلالة رابعة اسمها دلالة الفطرة دلالة الفطرة وهذه شهدت لها آيات وأحاديث يقول الله عز وجل في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ذربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذريتا من بعدهم أفتحركنا بمفعل المبطلون فالآيات دي إيه معناها الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم زريتهم في الحديث فصلت هذا الكلام أن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيده فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة على هيئة الظر يبقى الأرواح النسمة له الروح على هيئة الظر وهو النمل واستنطقهم الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى يبقى اسم الميثاق الأول اللي هو الميثاق ونحن في ظهر أبينا آدم كل الناس أخذ عليهم هذا الميثاق كان أثر هذا الميثاق الفطرة نحن لا نذكر هذا الميثاق ولكن أثره في النفوس هو الفطرة ما معنى الفطرة يا إخواني إيه الفطرة معناها يقول الفطرة فيه كثير من التعريفات لها وفيها خلاف كبير في التعريفات يعني, يعني أنا نختار أرجح إن شاء الله نكون كلام شيخ سامتينية وهو يقول الفطرة قوة علمية في النفس تستلزم الإسلام بذاتها ما لم يمنع منها مانع يعني الله عز وجل نتيجة هذا المثاق أن جعل النفوس فيها تهيؤ تهيؤ لاستقبال الحق وإذا لم يمنع مانع اختار الإنسان الحق مثالها ايه كل شيخ احمد عبد المقصود يقول مثالها زي الراديو الراديو دلوقتي لو انت ظبطت المؤشر كده على اذاعه القرآن خلاص وصلت الكهرباء وصلت الراديو مفيش أي موانع يستقبل ايه القرآن. هو ده معنى كلمه التهيؤ استقبال الحق الله عز وجل قال في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعون والحديث حديث في مسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وارضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث إلهي حديث قدس إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللتوا الى اخر الحديث يبقى هذا اصل الإيه؟ اصل اصل الـ الـ الخلقة ان الانسان متهيئ لقبول الحق وعنده ما يستلزم به الحق بدون موانع فما معنى دلالة الفطرة بقى؟ الفطرة تدل باصل الخلقة على ان الله عز وجل هو الرب وهو الخالق وأن لهذا الكون خالق وأن هذه الأشياء لم تخلق عبثاً ولم تترك سدى لم تخلق عبثاً ولن تترك سدى يقول المبحث الثاني المبحث الجاي ده في غاية الأهمية الإخوة تنتبه ليه لأن ده فيه المشكلة بيانوا أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب اللي هو ايه؟ توحيد ايه؟ ربوغي يقول إن توحيد ربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته يعني إيه ثاني نكرر الكلام مرة أخرى يعني إيه وحد الله في ربوبيته يعني اعتقد بقلبه اعتقادا جازما أن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وأن الله متفرد بالملك والملك التام أن الله متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريح سبحانه وتعالى اللي هيعتقد خلاف هذا الاعتقاد يبقى مشرك في الربوبية لابد حتى يوحي تخير ويأتي بهذا الاعتقاد لكن السؤال لو أن إنسان أتى بهذا الاعتقاد ولكنه لم يفرد الله عز وجل بالألوهية يعني لم يوحد الله عز وجل بالعبادة هل يكون مسلما؟ هو ده الكلام لأن المسألة تقول تك كده بيستاهل المسألة فيها كلام ولب المشكلة الآن ورمي أهل السنة أو السلفيين بالتطرف عشان جزئية دي ويجي الكلام لوقتي بعان فيقول لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل ليس هو الغاية من بعثة الرسل ليه لأن أغلب البشر سيقرون بمعظم معاني هذا التوحيد إما بدلالة الفطرة وإما بدلالة العقل فبيقول لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل أما قال إيه الغاية من بعثة الرسل توحيد الألوهي طبعا في نقطه مهمه لازم نلبي عليها مفيش فصل حد وقاطع بين انواع التوحيد الثلاثه بل انواع التوحيد الثلاثه مستلزم بعضها لبعض دا كان دايما على حضراتكم ان المشركين اتوا ببعض معاني توحيد الربوبيه او بمعظم معاني توحيد الربوبيه اذ انهم لو اتوا بكل معاني توحيد الربوبيه ما صاروا مسلمين لستتبعه ولا بد توحيد الالوهيه ولا بد ودا الكلام ده بينبه عليه ابن تيميه ويطلق سعادة في بعض المواطن وفي المواطن الأخرى يقول لا لأن التوحيد الهبوبية إذا أتى به كميلا استلزم توحيد الألوهي وكذلك توحيد الأسماء والصفات لكن هو بيأتي بعض المعاني وبعدين يجحد حق الله عز وجل في التفرد بالعباد فيقول ليس هو لغير من بعثة الرسل ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه هو جاب الكلام هنا لم يأتي العبد بلازمه وهو توحيد الألوهي ولذا يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ومدبرا ورازقا وكل ذلك من توحد ربوبي إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين هنطبق المنهج السلفي هنا بقى قرآن بفهم مين بقى بفهم الصحابة والتابعين اللي هم أعلى من بمثل هذه الآيات شابس لأقولك إيه فايدة المنهج اللي احنا بنحطه ضوابطه هتسمي نفسك سلفي هتقول لي أنا بنحط ضوابط المنهج السلفي ليه بقول للناس لي مسلمين هيجع عن احتكاكات في قضية خطيرة جدا قضية عقادية اللي هي قضية هل المنجي من عذاب الله والمانع من الوقوع في النار أو من الخلود في النار هو الإتيام بتوحيد ربية ولا لابد من إتيام بتوحيد الولوية طيب إيه رأيك إن فيه طائفة كبيرة قلت غير ذلك طب إحنا اختصمنا واختلفنا فماذا نفعل نرجع إلى القرآن وشو بقى الصحابة فصروه إزاي فأنت عندك آية محكمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون آية واضحة نشو بقى الصحابة فهموا آية إزاي قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وقال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيرهم وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين طيب سيدنا إبراهيم استثناء الاستثناء هنا معناها إيه إن هم كوم كانوا بيعبدوا الله وآلهة أخرى فقال فإنهم عدو لي أي كل ما تعبدون من الآلهة إلا رب العالمين والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مددرا وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منهم على اقرار المشركين بالغبوبية الله مع إشراكهم به في العبادة ومن ذلك نسأل سؤال له ما هو الشرك الذي كان متلبس به أهل مكة يعني هل كان أهل مكة يقف أحدهم أمام هبل ويقول يا هبل أنت الذي خلقتني وأنت الذي رزقتني وأنت الذي تميتني وتحيني لا بل لم يقل أحد من العقلاء هذا شيخ السلام تيمية نقل جميل في العقيدة التدمرية يقول ايه يقول شيخ السلام تيمية ان احدا من الخلق من ان الذين تكلموا في المقالات وفي النلل والنحل لم ينقلوا حرفا واحدا عن احد من البشرية انهم ادعوا ان هناك خالقا لهذا الكون غير الله عز وجل الا ما نقل عن الثانوية لما المجوس الذين يقولون أن هناك إلهي إله للخير وإله للشر أو إله للنور وإله للظلمة وحتى هؤلاء قالوا هم مختلفين تعطائفهم مختلف أن إله الظلمة أو الظلام محدث وبهذا يكون في إله واحد و وبعضهم قال هو مش محدث لكنه لا يخلق إلا الشر في اعتبر ماقص وحدش قال أبداً إن الخالق لهذا الكون أحد يجعل ربنا سبحانه وتعالى إلا ما ينسب لبعض الدهرية الذين قالوا إيه؟, إيه إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالعقلاء ما كانوا يقفوا كده عشانا نتخيلوا الشرك اللي كان في مكة إيه اللي نجل فيه القرآن المشركين دولت اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم وقتل منهم وسبى نساءهم واستحل أموالهم غنائن كان ايه حقيقة شركهم ما فيش واحد يقف كده قدام الصنم ويقول له انت خلقتني امال كان ايه شوف بقى ربنا بصحح لك عليهم ايه المشركين بتوع مكه بقى ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ولئن سالتهم يعني ولئن سالتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فانه يظكون وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 بل كانوا يعتقدون ان ذلك من خصائص الرب سبحانه ويقرون أن أوسانه التي يدعون من دون الله مخلوقه لا تملك لانفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق وأنه سبحانه هو الرب وما عداه مربوب غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائت يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفا ولذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم تصلح بلفظ إيه العبادة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا نحن هنا عايزين تخيل حقيقة الشرك اللي وقع من المشركين أنهم لم يكونوا ينسبون إلى آلهتهم المزعومة الباطلة لا خلقا ولا رزقا ولا ضررا ولا نفع وإنما ما حدا بهم أن يعبدوها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال يا إخواني في قضية فضية الأهمية كلامنا في مرة ستبقه عن الكتاب بتاع الدكتور عبد الرزاق البدر وقال كان سبق اللساني وقالت حركة اسمه التنديد او اسمه القول السديد القول السديد ما معنى الكلام القضية مش حديثة هذه الايام اللي احنا فيها قضية قديمة من قائم شيخ السلام بن ومن قبل شو شيخ السلام بن ثيمية في التدمرية بيقول ان عامة المتكلمين المتكلمين يعني علماء العقائد بتكلموا في العقائد اللي وحنا قلنا علم التوحيد اللي كان حضر معنا اول مرة قلنا ان علم التوحيد من الاسماء البطلة عند غير اهل السنون الجبعين يسمونه ايه علم الكلام ان عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم ان يجعلوا التوحيد ثلاثة انواع فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في افعاله لا شريك له واشهر انواع التوحيد الثلاثه عندهم هو الثالث وهو توحيد وهو أن الله هو ان خالق العالم واحد ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وان هذا هو الغايه من بحث الرسل وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله يعني لا خالق لهذا الكون إلا الله ويجعلون أن الإلهية بمعنى القدرة على الاختراع شبتوا منشأ المشكلة قديمة مثل الشيخ السلام تيمية لما قام الشيخ السلام تيمية في القرن السادس وبداية القرن السابع وقرن السابع وبداية القرن الثامن هو متوفى سنة سبعمية كانت ايه مشكلة ابن تيمياء تسجن في مدار حياته 18 سنة بسبب المشاكل دي ان كان عندك طائفة من العلماء اللي هم على رسم العلماء والفقهاء الاجلاء المشهورين ولكنهم كانوا في ابواب العقائد يدينون بهذه العقائد او بهذا الخلل وهو ان غاية علم التوحيد تقرير انه لا خالق الا الله ويجعلون ان كلمة لا اله الا الله التي بعث بها النبي بل بعث بها الأنبياء جميعا أن معنىها لا خالق إلا الله طب إيه اللي وقعهم في الورطة ديت مع إن القرآن اللي احنا قلناه دلوقتي إن المشركين كانوا بقولوا لا خالق إلا الله ومعنى قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات منهم على شركه حكم له من الله كمان لا خالق إلا الله صح إيه اللي ورّت المتكلمين الورطة ديته اللي ورطهم الورطة دي الأول العبث والخلل في مصادر التلقي من أيام المأمون الآن ما حصل خلل في مصادر التلقي وترجمة لكتب الفلسفة اليونانية ونزغ الشيطان النزغة بتعطفهم وفي المعتزلة وقال لهم كيف تردون على أهل العقائد الباطلة بالقرآن وهم يؤمنون به إنما تتبعون الطرق والمناهج العقلية في الرد على غير المسلمين فأعمدوا إلى الفلسفة فترجموها وعمدوا هذه الفلسفة وتعملوا معها لأنها قواطع عقلية لا تقبل النقب وجعلوها الأصول فلما يترجموا هذه القواطع العقلية وهذه الموضوعات الفلسفية كان غاية ما يسعى إليه الفلسفة كلمة فلسفة فلسوفي فيل صوفية فيل اللي هو الصوفيس بتاعه محب يعني, يعني محب للشيء وصوفي أو صوفية اللي هي الحكمة يعني محب الحكمة أصل كلمة فلسوفية كده فيل فلسفة محب الحكمة او حب الحكمة فهو كان غاية الفلسفة ارسطو قبل المقفلطون وغيره انه هو عايز يوصل لموراء الكون لموراء هذه الكون من خلق هذا الكون اصل الكون ايه البحث في علل الاشياء واسبابها الاولية فكان غاية ما يقدر يوصل له الفيلسوف بدون وحي وبدون هدى وبدون شرائع اخر حاجة يقدر يوصل له ان هذا الكون محدث وان له خالق الفلسفة مقا ما يعرفوش طفاته ايه زي ما احنا نعرفها كذا لان ما عنده مش عارة. يقولوا سموه العلة الفاعلة او العقل الفعال فترجموا بقى كل هذا الكلام لللسان العربي وبدأ يبقى عندنا ده الخلل من هنا ده يبقى البداية بتاعة المناهج العقدية وتقرير الكلام في العقيدة وزيك سمي علم العقيدة علم الكلام من هنا كله كلام مش ادلة وقيل سمي علم الكلام لانه نشأ مصاحبا لقضية هل القرآن كلام الله ام لا القرآن كلام الله مخلوق ام لا في نفس الوقت الذي ظهر فيه هؤلاء الأشاعر يردون على المعتزئ المعتزئ كانوا شطوا جدا فجاء الأشاعر يرد عليهم يقولون نرد عليهم حتى نعيدهم إلى منهج الصواب فدخلوا يرد عليهم بإيه؟ نفس الخطأ بالقواعد الكلامية القواعل الفلسفيه. فردوا عليه في بعض المسائل وتورطهم أيضا في كثير من المسائل وفي هذه الأثناء سنة 220 أو 230 بعد وفاة المأمون بعد ما نحن في الأمام الأحمد بدأ التنجلي أو في موادر إنجلائها بدأ يطلع فينا اسمه أهل السلف أو السلفيين اللي هم هيتمسكوا بالعقيدة اللي كان عليها الصحابة والتابعين ومن تبعهم لحد هذا القرن ولا يستعملون الأساليب الفلسفية والقواعد الفلسفية والمنطقية هم هذا بقى أصل كلمة السلفيين منين فعصم الله هذا الدين وعصم الله هذا المنهج الحق ومنهج أهل السنة والجماعة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج الرباني هو انك تقصي تماما قصة الفلسفة لأن هذه وضعت في عقول من ناس وثنيين هو أرسط أفلاطون وسقراط ونزل كانوا إيه ده ما كانوش حتى نصارى ده قبل الميلاد ده أصلا كانت الحضارة الرومانية اللي هي ورسة الحرارة اليونانية وكلهما حضارتان أو كلتهما حضارتان وثنيتان فاللي ورّت أنا أجل لك القصة للأعجن تتصور معي إيه المشكلة وإيه حجمها فذي كانت المشكلة وطلع كثير من العلماء يبقى عالم وكبير وفقيت ولكنه في باب العقائب على علم الكلام فحصلت المحنة من هنا أن عوام الناس تقلد هؤلاء العلماء فقام شيخ الإسلام المثايمية المجدد الرباني وهو على فكرة يحسب أنه أحد الأئمة المجددين للمنهج السلفي محطات كده على المنهج السلفي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شيخ إسلام تيمية رحمه الله إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإن أبغضه الصوفيون وإن أبغضه المجرمون فقام شيخ الإسلام تيمية يوضح للناس يا معاشر المسلمين لا بد أن نقرأ القرآن لا آتي بكلام من عند نفسي هذا هو القرآن يذكر الله عز وجل فيه أن المشركين قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وأن المشركين كانوا يقرون بمعاني أو بكثير من معاني توحيد الربوبية ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وسبى منهم وستحل أموالهم فما هذا إلا لأن لا إله إلا الله لا تعني لا خلق إلا الله لا في اللغة ولا في الشرعة فالإله في اللغة معناه المعبود ولذلك كانت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوم النوم إيه قالوا إيه أجعل الآلهة إلها الواحدة ان هذا لشيء عجاء كل المشكلة عندهم ان انت عايز تخلينا نعبد واحد فقط واذاك ايه معنى الاسلام الاسلام معناه ان تستسلم لله وحده فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا فهمنا مشكلة يا من اين دي من عند ابن تيمين وحينزلين كده بقى خلاص بدأ المتكلمين دول يكتب في كتب العقائل بتاعتهم ولو حد من حباكه حاولي يطالع اي كتب من كتب المتكلمين حتى لو في حد من اخواننا في الازهر هيبقى كتاب بتاع الشرح الجوهرة تقال بيجوري هيلاقي عذاب عليم في كلام غير مفهوم ولا يقربه من الله ولا ينمي الإيمان في قلبه يعني حتى الجرجة ان كنت تقرأ مرة الدكتور القراباوي من فترة يقولك فيه فرق بين الصفات المعاني والصفات المعنوية يعني في فرق تقول الله سميع وكونه سميع دول بيعدهم حكتين أنا مش عارف أفهم يعني إيه سميع يعني كونه سميع لحد قلت خلاص أنا اللي مش فاه لحد ما قرأت الدكتور القرضاو يقول أنا بقالي في هذه القضية من سنة خمسين أو كامه خمسين وأنا لا أفهم كامي قرضاو أزهري قرضاو وأنا لا أفهم إيه الفرق بين أن الله سميع وبين كونه سميع هو فعلا كلام في غاية الغموض وفي غاية التعقيد بدأ الكلام ده يقرروا الحقيقة دي فابن تيمياء قال لهم لا لازم هنقسم التوحيد هنقسم التوحيد اللي في حاجة اسمها توحيد ربوبية وده المشركين أقروا فيه ومدخلهمش بالإسلام وفي حاجة تانية اسمها توحيد ألوهية وده اللي كانت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم اعبودوا الله وحده وعبودوا الله ما لكم من إله غيره وكل الآيات في القرآن كده كل الآيات والحوارات بين الروس وبأقوام كده بالمعنى ده بس هذا التصريح وده معنى كلام السلف وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لا تفسير الآيات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله كده الصورة مطابحة أمامك كده الصورة مطابحة طيب بدأ يجي إيه بقى أهم المشكلة إن علماء ورثوا هذا الكلام من المنوئين لابن تيمين ووارثوا معهم هذا العداء لكل من تبع المنهج الذي قرره شيخ الإسلام تيمين وهو في الحقيقة منهج أهل السنة الذي كان عليه الإمام أحمد وهو المنهج السلافي الذي رفض أصحابه يتلطخوا بالقواعد الفلسفية والكلامية فبقت المحنة الموجودة عندنا نفس القصة يعني مثلا هو الكوثري الذي هو زهر محمد زهر الكوثري هو كان عالي بأي كان عالي بل بعضنا سؤال عليه،, عليه العلامة محمد زهر الكوسري لكن هو زهر كمحمد زهر الكوسري كان على عداء شديد مع كل الذين يحاولوا أن يجردوا التوحيد بهذه الصورة قلوا لا أنتوا عايزين تكفروا عموم المسلمين الناس كلهم مسلمون يقولون الخالق هو الله والرزق هو الله والمحي مميت هو الله ويجعل هو ومن على شاكلته أنه الذبح لغير الله او النزر لغير الله او الطواف بغير بيت الله على جهة التعب كل ده يجعله من جنس المعاصي ده ان حكمه بانها معصية عشان كده هم اعداء لقضية تقسيم التوحيد ولكن تقسيم التوحيد عن جهة تثلث المصارى هلوب يا جماعة طيب مع كل العلماء من لدن القرن الثالث والرابع وانت طالع قسموا الطهارة الى الوضوء والغسط والتيمم وقسموا الوضوء إلى أركان الوضوء أو فرائض الوضوء وسنن الوضوء ومغطلط الوضوء صح والعلوم دي نفسها لما أنشأت على جهة الاستراح ايه المشكلة المشكلة ان انت لما قسمت وضحت الصورة أن فيه نوع من التحديد واسم الربوبية أتى به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام في نوع تاني اسم توحيد الألوهية كان فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم في حين اعتالي الاسم وتوحيد الأسماء والصفات خالفت فيه ثرق المبتدعة أهل السنة والجماعة بالتأويل والتعطيل وغير ذلك فبدأ تحصل المعركة هنا. هو بقى ده الكلام اللي بيخليهم يقوله على السلفين المتطرفين أو متشددين ان هو لك انت بتتعامل مع الناس اللي بيدرحوا لغير الله ان هذه الأفعال شرك لان احنا بنعذرهم بالجاهل تقولك انت بتقول عليها شرك نيه من الأول ده دول مسلم بولوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله طيب هو قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو, أو قام بالعبادة لغير الله يبا ما حققش التوحيد فهمنا إخواني محل الخصومة جاء من وتاريخه هتلاقي برضو اللي جاء من بعد الكوساري الغماري أو الغماري عموما بقى اللي وارثهم من الدكتور علي جمعة لما دكتور علي جمعة المفتي عنده علم فعلا عنده علم لا دي مسألة خلصان لكن ورث أيضا مع هذا العلم العداء العداء لكل ما هو من منهج أهل السنة في أبواب العقائد فضلا عن الخروج عن أورقة الديانة وعدم الورع دي مسألة ثانية أنا أتكلم حتى في الشق المنهجي مسألة الصفية والقبرية وغير ذلك ويحيي كل القضايا القديمة يحييها جذعة مرة أخرى يعني الغماري له كتاب اسمه إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا فلا تتخذوا المساجد إني أنهاكم عن ذلك يقول إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور ويجعل جميع يقول وقال البيضوي يستحب إقامة المساجد على القبور يعني هو البيضوي في العلم طب الشفيع قال إيه وملك قال إيه وأبو حنيف قال إيه فاصطحبا قال إيه, إيه النبي عليه الصسم قال إيه صلى الله عليه وسلم فشفتم القضية المنهجية دي تشگه لها تاريخ فهو الآن ينظر إلى المنظومة اللي أنت بتدرسها بالصورة دي كلها ان المنظومة دي بتضيق على الناس أنت بهذه المنظومة والكلام في العقيدة بهذه الصورة بتضيق على الناس وتغمي الناس بالشرك وووو لست طويلة من الاتهامات فلذلك ضبط المنهج مهم نقول لهم بيننا وبينكم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة اللي ثبت بالصحيحين فضل على أي حديث صحيحة كيف يقوله أحاديث لها في أعلى درجة من الصح وفهم الصحابة والتابعين لها ومن تابعهم من العلماء الأعلى ابن ثابيب يقول كلام جميل إيه؟ يقول أيضا في التدمرية إن هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع إنهم مشركون شو بقى ابن ثابيب يقول إيه كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع وكما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام يقول في موضع آخر بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد والتوحيد أن يعبد الله وحد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إله آخر ولا يصير الرجل من أهل التوحيد ولا يصد الرجل مسلما حتى يأتي بهذا النوع من التوحيد حقيقة عندنا نقلة مهم جدا جابه الشيخ محمد خليها الراس عن واحد من المشاهير اللي كل المعاصرين بياخدوا منه أيضا وهو الأستاذ أو الشيخ محمد عبده كل الشيخ محمد خليها الراس في كتاب دعوة التوحيد بيقول عن الشيخ محمد عبده قال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 يوم الشيخ محمد خليها الرسل يقول ايه وقد غلط الشيخ محمد عبده رحمه الله فاعتبار اعتبار توحيد ربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من بعثة الرسل فان هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الامم التي بعثت اليها الرسل ولم يقع نزاع فيما بينه وبين الرسل وانما كان النزاع في توحيد الالهية والعبادة ولهذا لم يجئ على لسان الرسل عليه السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله وحده الخالق وإنما كان مدار دعوتهم هو عبادة الله وحده لا شريك له فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وشيخ محمد عبده أتى بعد منه كل المدرسة اللي جاي بقى لكن كان من تلاميذه الأوفياء والنجباء الشيخ محمد رشيد رضا الشيخ محمد رشيد رضا أصل من الشام وأتى إلى مصر واستقرب بها وكان يسمى أبو السلفيين أو أبو السلفية وده اللي تتلمز عليه الشيخ محمد حمد الفقي وأسزاء جمعية أنصار السنة محمدية وفعلا خامت هذه الجمعية لتجليز التوحيد والدعوة إليه والشيخ محمد رشيد رضا خالف شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الأصول وعلق عليه ولكن نريد, نريد أن نتوسع أكثر من في هذه القضية فالآن القضية لها تاريخ والصراع ده له تاريخ وحقيقته أنهم يريدون أن يجعلوا لا إله إلا الله بمعنى غير المعنى الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقول لهم لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله تعني لا خالق للكون إلا الله عز وجل طيب يقول المبحث الثالث مظاهر لانحراف في توحيد الربوبية مع أن توحيد الربوبية قلنا فيه أغلب المعاني يأتي به المشركون هذا للألأ أن المشركون لم يأتوا بتوحيد الربوبية كاملاً إنما أتوا بأغلب معاني يقول من أن توحيد الربوبي أمر مركوز في الفطر مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه ويمكن تلخيص مظاهر للحراف في هذا الباب فيما يليه جحدوا ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه والعزب الله كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار وطبعا فيه نظريات اللي بينكروا وجود ربنا أتت هذه المخلوقات لنظريات الطبيعة أو الصدفة أو الضرورة لهم نظريات فزدة كلها بان بطلنها ولم يعد لها وجود انتهت تاريخيا وعلميا علميا تجريبيا يعني بعيد عن الإسلام يعني حتى هي ليس لها وجود الآن في أوروبا وفي من شائها مع أن للأسف كانت لحد فترة أريدة مش عارف بقى المنهج ده متكتب منها ولا بيدرسوا الكلام ده في الاحياء بتاعه تالت ثانوي اللي هي التاريخ الطبيعي والانتحاب الطبيعي والتطور الفصل بتاع تطور اللي في كتاب الاحياء بتاع تالت ثانوي مش عارف بقى لسه موجود ولا اتلغى <تصفيق> عشان هو تالت ثانوي حاطه في اولى ثانوي يقول وقال العزه جل مثلهؤلاء في القرآن وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وطبعا النظريه المشهوره برده نظريه اللي هو كتاب أصل الأنواع وقال بقى بنظرية الدروينية اللي بعد كده خذها ماركس وعمل النظرية بتاعته لها المادية الجدلية أو أسسها أساسا على الفكر الدرويني وبعد كده بعد كلام ماركس قامت النظرية الشيوعية أو الأيدروجية الشيوعية اللي قامت عليها دولة وانهارت هذه الدولة ولكن ما زال فلول الشيوعيين إلى الآن يعكرون علينا صفو الحياة وهو بلاش. طيب النوع الثاني أو الموضوع الثاني موضوع الانحراف جحد بعض خصائص للرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته إنكر البعث أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك ثلاثة اعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من ايجاد أو إعدام أو إحيان أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني ربوبية فهو مش بالله العظيم ونحتاج إلى بعض الإضافة أو التفصيل في هذا العنصر الثالث من كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري يقول الشيخ حفظ الله الشرك الربوبية ومظاهره في الأمة الإسلامية هقول بقى بعض مظاهر الشرك في الأمة الإسلامية المظاهر الفاتد ممكن الدارونية أو الشعية أو غيره يعني وإن كان وجد بعض من يتسمى بأسماء المسلمين وتبنى هذه النظرات لكنها مروق من المينة لكن هو يتكلم عن بعض الشركيات المنتشرة في الأمة المسلمة يقول هذا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية في بعض افراد الأمة الإسلامية واحد اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشبههم أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين في حياة الناس فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون كما شاع بين عوام المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانا يطلق عليه ديوان الصالحين منه تصدر القرارات والمراسيم دربح فلان ونجاحه وخيبة فلان وخسرانة نتيجة الاعتقاد لذا في في الربوبية أصلا يعني هذا الاعتقاد في الأول شركة الربوبية أنه اعتقد أن غير الله عز وجل له تصرف في الكون جلون الله عز وجل له الملك فهو اعتقد أن غير الله له مع الله في ملكه والله عز وجل له المنفرد بالتدبير والإحياء والإيماتة والرزق والضر والنسب لأهو اعتقد أن غير الله مشاركه في هذا الأمم كث governanceنا ومن هنا تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن فكان الأصل شرك في الربوية ثم أوقع الناس في شرك الألوهي ثانيا اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملاذا لكل خائف ومستشفى لكل مريض فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع إلى تلك الأضرحة والمشاهد والقبور ثالثا اعتقاد أن الجن لهم تصرفات خارج عن إرادة الله تعالى وتدبيره وهذا مما ألقاه الشيطان في قلوب أوليائه من الإنس فعملوا به وأشاعوه ونشروه حتى أصبح عقيدة في نفوس الجهال من المسلمين يفرز إيه هذا الاعتقاد الباطل وهذا شركة ربوبية أن يعتقد أن الجن له قدرة خارقة غير قدرة لا يعني يعطيه صفات رب العالمين ومظاهر ربوبية لها عز وجل كان الـ الـ الـ نتيجة هذا الكلام الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم رابعاً تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وقبول ما يشرعون لهم من البدع وما يسنون لهم من سنن الباطل واتبعهم في ترك سنن الهدى ومعاداتها ومعادات أهلها والدعين إليها والاستجابة المطلقة لهم بحيث يمكنونهم من نفوسهم فيتسلط عليها والكلمة المشهورة المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل يعني هو الميت يتكلم خلاص يبقى المريد ما يتكلمش والكلمة المشهورة من اعترض امترض فيعطون هؤلاء اشبه بالقول عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم نقطة الخامسة وديه طعم في الفاتد فهل هذا الخضوع والذل والطاعة المطلقة والتسليم التام لهؤلاء المشايخ لا يعد شركا في ربوبية الله تعالى وهل أولئك الرجال الذين استعبدوهم لا يعدون أربابا وآلهة لهم نوع الخامس هذا نوع جدا شيخ بكر جزائر يقول الخنوع للحكام غير المسلمين والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم حيث حكموهم بالباطل وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم في كل ذلك ولم ينكروا عليهم ولم يرفضوا ذلك يقول إن الاتصاف, بأن الاتصاف بهذا الذي ذكرنا والقيام عليه والرضا به والاقتناء بصحته شرك ظاهر في ربوبية الله تعالى لأن الطاعة في معصية الله تعالى بدون إكراه عليها كفر بصاحبها ويشهد لهذا ويصححه حديث عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية ثم أسلم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى في شأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهم واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فأنكر عدي أن يكونوا عبدوهم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام؟ فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه فقال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم الآن في مظهر جلي من مظاهر شركة ربوبية ويحاول ويحاولون أن يقننوه ويعطوه زخم إعلاني وتواجد مكثف على الساحة وهو منع أو جعل حق التشريع والسيادة والسيادة وضع القوانين وتدبير أمور الناس في أحوال معاشهم وأمورهم في الدنيا سأف السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غير ذلك إلى غير الله عز وجل وهذا شرك في الربوبية ناقل عن الملة اعتقاده فقط حتى لو لم يتم هذا الكلام من اعتقد أن غير الله عز وجل له الحق في أن يشرع أو أن غير الله عز وجل له الحق في أن يضع للناس قانونا ملزما على خلاف ما أمر الله عز وجل به فهذا مشرك وهذا منقوض إسلام ولو لم يفعل لأن الشرك الروبية يتعلق بالإيه بالاعتقاد هذا كلام الشيخ أبو باكر الجزائري حفظ الله شيخ ابن عسيمين له مثل هذا الكلام في شرح الكتاب الأصول الثلاثة في آخره وله أيضا في مثل هذا في القول المفيد والشيخ ابن باز رحمه الله له مثل هذا الكلام في كتاب نقد القومية العربية وفي بعض الفتاوي في مجموعة فتاوي ابن باز وكلام الشيخ الشانكيطي رحمه الله في أضواء البيان وكلام الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة السعولية قبل الشيخ ابن باز وشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ محمد ابن إبراهيم له الرسالة الرسالة في تحكيم القوانين ذكر فيه هذا الكلام مفصلا فلينتبه لمثل هذا فلينتبه لمثل هذا أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان